أولا من منع سائل الله أليم كافي فسو وسعى في خارها ما أكانهم أن ينصوها إلا في المشيط والمقرير وإلا في المشيط والمقرير فأين كان والغلوبة منهم وجه الله إن الله وعليه وقالوا اتخذ الله